فبالأمس وصلنا إلى الحديث السابع وفرغنا منه حديث أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيح قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته رواه مسلم الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث السامي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ورواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث ابن عمر أمرت أن مقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره في لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن يستقبلوا القبلة وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين وهو نظم الصحيح مما أو من المواقف الذي ورد في هذا الحديث اختيار الصديقي رضي الله عنهم لمن منع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مشكلتين كبيرتين جماعة من العرب ارتدت عن الإسلام وجماعة لم ترتد عن الإسلام لكنهم منعوا الزكاة غالب على تلك المرحلة أو تلك الحروب تاريخيا أن تسمى حروب الردة لكن ليست كلها ردة بل ثم تطائفة لم ترتد عن الإسلام لكن قالوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا نؤدي الزكاة لأحد لا نؤدي الزكاة لأحد ولم يخرجوا من الإسلام فقرر الصديق رضي الله عنه من يقاتلهم مع من يقاتل مع المرتدين يقاتلهم فجاءه عمر بن الخطاب يجادله في ذلك يعني كيف تقاتل قوم؟ مسلمين والنبي عليه السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويجزك وبهذا احتج الصديق في قوله إلا بحق قال الزكاة من حق المال لو قتلناهم والله لو قتل المعرية حتى قال والله لا يمنعوني عناق وهو صغير المعز وفي رواية عقالا وهو حبل لأن منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما لما رأيت أن الله شرح قلب الصديق عليه فعلمت أن الحق وكما قال رضي الله عنه. واجمع الصحابة بعد ذلك على تصويب الصديق رضي الله عنه والوقوف معه في تلك الحروب العظيمة سواء حروب. حرب المرتدين عن الإسلام وهو حروب مانعي الزكاة حتى رضخوا وعادت الأمور إلى نصابها. المراد هنا يعني الكفار مقاتلة الكفار أمرت أن أقاتل الناس حتى يدخلوا في هذا الإسلام بالكامل هذا ما يستفد من مجموع الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يذعلوني هذا الدين ويدخلوا فيه وثمت تفاصيل يعني إن لم يذعنوا لكن رضوا بالجزية إن لم يذعنوا ورضوا بالجزية على اختلاف بين أهل العلم في الجزية هل تختص بأهل الكتاب أم تضرب على كل كافر حتى حتى يعني رضوخهم لحكم الإسلام بالجزية يوقف القتال كما هو ثابت ومعلوم فيقول النبي عليه السلام والسلام هنا أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن قاتل الناس حتى يذعنوا لهذا الدين وهذا الأفراد المذكورات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما إليه يعني مقصود به كما قلنا الإذعان لهذا الدين وعلى الإيمان بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلو أن ناسا منعوا أمرا آخر من غير المذكورات فولي الأمر يقاتلهم عليه فلو أن ناسا منعوا حقا من الحقوق يقاتلهم عليه بالام إذا كانت لهم منع إذا كانت لهم منع وهو يقاتلهم عليه بهذا استدل الصديق في قتال مانعي الزكاء وذكرنا لفظ ويؤمن بما جئت به كما في بعض الأحاديث يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بما جئت به فالمراد يعني أمرت أن يقاتلهم حتى يدخل في هذا الدين أو يدفع الجزية كما يستفاد من مجموع الأدلة. أن قتال الكفار والجهاد في الشرع موجه إلى الكفار إلا في عقول بعض من انحرف صار يوجه القتل والذبح للمسلمين ويسميه جهادا لكن الجهاد موجه إلى الكفار حتى يدخلوا يدخل في هذا الدين موجه إلى الكفار حتى يدخلوا في الإسلام والجهاد في الشريعة الإسلامية وسيلة وليست غاية, وسيلة وليست غاية. لذلك إن أسلموا لا يقاتلون إن دفعوا الجزية وإن لم يسلموا لا يقاتلوا المراد أن يصل هذا العلم إلى الناس نحن معمورون بإخراج الناس من الظلمات إلى النور نتوجه إليهم ندلهم إن منعونا قاتلنا لكن إن فتعوا لنا وقالوا نذعن لكم ولحكمكم لا يحتاجون إلى القتال لا يحتاجون إلى القتال لأن القتال والجهاد الجهاد وسيلة وليس هو الغاية الغاية أن يحكم شر الله وأن تعلي وراية الإسلام وأن يصل وأن تقام الحج على هذه الخليقة وأن ننشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها وبطبيعة الحال لا ترضى الأمم حتى تقاتل لا ترضخ إلا بالقتال فشرع لأجل ذلك هذا الجهاد وفيه من الخير والفضائل وما ورد فيه أيضا من الفضائل الشيء الكثير أمرت أن نقاسل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم يصبح مسلم معصوم الدم والمال لا يجوز الاعتداء على دمه ولا ماله إلا بشيء سنذكره بعد قليل لا يجوز الاعتداء على دمه وماله من دخل في هذا الدين صار معصوما صار معصوما وليس معنى ذلك أن كل الكفار مهدورين الدم والمال بل الكفار منهم هو كافر حربي يقسمون العلماء الكفار إلى كافر حربي وكافر مستأمن ومعاهد وذمي كافر حربي الذي بيننا وبينه حرب. هذا مهدور الدم والمال والبقية معصومين في دمائهم واموالهم لكن العصمة لأجل العهد لا لحرمتهم هم ليست لهم حرمة الكافر الذمي الذي هو من أهل البلد مثل الأقباض في مصر من أهل البلد كفار ذميين لهم يعني حرم في دمائهم وأموالهم ما داموا على الذمة يحترمونها والمعاهد الذي بيننا وبينه عهد الذي بيننا وبينه عهد اتفاقيا بين الدولتين على إيقاف القتال مدة مؤقتة أو مؤجلة لكن من غير تأبيد هذا المعاهد بيننا وبينه عهد أصبح معصوم الذم لأن الغدر حرام حتى مع الكفار الغدر حرام فإذا أعطيناهم العهد والأمان فصار الغدر حرام لا يجوز حتى مع الكفار والمستأمن لدخل البلاد بوثيقة أمان الذي دخل البلاد بوثيقة أمان يسمى اليوم التأشير يعني. دخل بعلم السلطات وعلم الدولة واخذ الأمان وإن كان من دولة معاهية مدام سمح له ولاة الأمر بالدخول فهذا عهد أمان هذا اسمه مستأمن هؤلاء معصومين وفي الحديث في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة انظر إلى أين يصل الأمر مع أنه في نفسه غير محترم دم والمال لكن لأن الغدر شنيعة فعل شنيعة تشوه الإسلام تشوه جماعة المسلمين تشوه الإسلام وتشوه جماعة المسلمين لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أعيان المنافقين ولا يقتلهم يعلم بعض أعيان المنافقين يعرف بعين المنافقين لكن لا يقتلهم يقولون يا رسول الله نقتلهم ماذا يقول لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه هم في ظاهر المظهر العام هي صحابة عند الكفار اللي يعني يبحثون عن ثغرات للطعن في الإسلام والمسلمين عند أعداء الدعوة محمد يقتل في أصحابه رجل واحد من في ما يبدو والله أوحي إلى هذا من المنافقين فلو قتله تصبح فتنة عظيمة فقال عزام لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فكان يتركهم عنه يعلم حقائقهم، وثمت منافقين ما كان يبسلم يعلمهم ونحن مطالبون بإجراء الناس على الظاهر من أظهر الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن شهد أنه لا إله إلا الله محمداً رسول الله نعمله بالظاهر حتى يبدو منه شيء آخر لا نفتش ولا نقول ربما يكذب ربما هذه وتعرفون كلكم الموقف الذي جرى مع أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان في الحرب من الحروب وكان أحد الكفار مشتد على المسلمين نزل فيهم فلما تمكن منه أسامة الرجل قال لا إله إلا الله فقتله أسامة في داخل المعركة ورجل يعني أضر بالمسلمين في المعركة أضر لما تمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله فقتلها أسامة فلما بلغت النبي عليه السلام قال يا أسامة قتلت وبعدما قالها شدد عليه النبي سلم قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا قال أبو شيح من نفسه من موت قال أهل لا شقاقت عن قلبي خلاص أظهر الإسلام عامل أنه مسلم بعدين تو توكمان شيء آخر كمسلم يطعم في السنة مسلم يطعم في القرآن مسلم قصدي في الظاهر يطعم في السنة مسلم فيما يبدو يطعون هذا أمر آخر لكن ما دام أنه لم يظهر منه شيء ما لكم ألم انظر الموقف الذي كان فيه أسامة وانظر إلى سماحة الإسلام لذلك أسامة لما جرى ما جرى بعد موت عثمان كف لسانه وكف يده لأن ابن سلم شدد عليه في قتل من قال لا إله إلا الله قال ما تقول في لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فهذا رجل أظهر أنه مسلم عمله ينبغي أو ينبغي أن يعامل كل من أظهر الإسلام على أنه مسلم، بدلما أنه لم يظهر منه خلاف ذلك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك خلص. ماش ماش تذبح. يصبح معصوم الدم والمال. قال صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أصبحت مالا محترم ودم محترم. إلا بحق الإسلام مسلم قتل نقتل معناه معصوم الدم في الأصل لكن قتلت بحق الإسلام ما قتلته هو يعني كي خلاص هدرًا لأن ارتكب ما يستحق من أجله القتل وفي الحديث ثلاثة لا يحل دم مرء دم دم مرئ مسلم يشهد أن لا إلها إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دمه المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني لما يزدوهم تزوج هذا يقتل والنفس بالنفس قصاص والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا المرتد ثمت أمور أخرى يصح فيها القتل ولو حكمنا بإسلام فعلها ك البغاء لكن يقاتلون ولو أدى إلى قتلهم لأن ثمة فرق بين القتل والقتال القتال الحارب قد يؤدي يؤدي هذه المحاربة إلى قتل وقد يؤدي إلى أو فراره مو قتلت وقصرت شوكة هذا المقصود أمرت أن أقاتل الناس مش أن أقتل الناس نقاتل الكفار بمعنى نعمل في الجهاد الذي قد يؤدي القتل أو الأسر أو إنكسار الشوكة والفرار هذا هو المطلوب بالأمر كذلك يعني بعض من يحكم عليه بالإسلام كالخوارج الذين يرى طائفة من أهل علم أنه مش كفار مع ذلك يقاتلون وذمت والبغاء والمفسدين في الأرض ودفع الصائل. دفع الصائل الصائل المعتدي عليك قطع طرق ولا واحد عصابة جاب يقتلك وكان لا يندفع إلا بالقتل هجم عليك إنسان وعرفت أنت من الحال أن هذا لا يندفع إلا بالقتل يجي قلت لك قلت لك قلت قال يا رسول الله إن جاءني يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فدفع الصائل من الأمور تستثنى حتى لو حكمنا بإسلامه وكان من المسلمين فيما يبدو فهذا يهدر دمهم إن كان لا يدفع إلا بالقتل عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يعني إلا إذا ارتكبوا شيء يستحقون عليه القتل وحسابهم على الله تعالى يعني إن كانوا كاذبين من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وآت الزكاة يعتبر من المسلمين والحقائق حسابهم على الله ما لكش علاقة نحن غير مؤمولين بالتنقيب عن قلوب الناس من أظهر لنا شرًا عملناه بما يستحق كما يقول عمر بن الخطاب ربا أن أظرنا خيراً أمنناه وصدقناه ومن لم يظهر لنا يعني لا نؤمنه ولا نصدقه فالإنسان تتعافى يعني التعامل مع الناس يكون بالضواح ولا يعني نفتش وننقب إلا إن أظهر هو ما يحكم عليه بخلاف الإسلام فمن كان يعني أظهر أنه من المسلمين وعملوا من المسلمين وحسابهم على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى فحسابهم على الله يعني إن كانوا كاذبين وحاسبهم الله تبارك تعالى على كذبهم هذا الحديث الثامن الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم هذا اللفظ الذي عندنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم أبو هرير الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته أبو هريرة، واختلفوا في اسمه عن أقوال عديدة وأشهرها أو أرجحه عند جملة من المحدثين منهم النووي صاحب هذه الأربعين أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وذكرنا من قبل أنه يعني ديوان من دواوين السنة رضي الله عنه، وأنه أكثر الصحابة رواية، وأنه أكثر الصحابة رواية للحديث. وعنه أسلم متأخر أسلم في عام خيبر، لكن يعني لملازمته للنبي صلى عليه وسلم وفقره وعدم يعني ما يشغله جالس النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه جملة من الحديث حتى عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه بشتى، وهذا الحديث أيضا له قصة. وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام كل سنة يجب أن فقال النبي الله عليه لا ولو قلت نعم لوجبت لو ما استطعت كل سنة حتى من سكان البلد الحرام ولو قلت نعم لوجبت صار واجبت حسك كل سنة ولما استطعت ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأت منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا الحديث لكن برواية أخرى هذا قصة هذا الحديث هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو ففعلوا منه ما استطعتم تأمل في هذا الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالاستطاعة ولم يفعل ذلك في النهي لما قال الأمر قال ما استطعتم لكن لما ذكر النهي لم يذكر الاستطاعة قال قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قال ما نهيتكم عنه بل كعيان وغيريان نعم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منهما استطعت لأن الأفعال قد يعجز عنها الإنسان الإنسان قد يعجز عن القيام في الصلاة قد يعجز عن الصيام قد يعجز حتى عن الركوع والسجود قد يعجز عن الوهو قد يعجز عن كثير من الأفعال أما المناهي ما فيهاش عجز تأمل المناهي ترك يترك الكذب أترك الغيبة أترك شرب الخمر، الترك المناهي كلها تروك والتروك ما فيها كلف بينما الأفعال فيها كلف الأفعال فيها كلف فيها تعب لذلك قد يعجز الإنسان عن كثير من الأعمال والله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا مبنية على التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج فأسقط عن العباد كثير من الأمور التي يعجزون عنها. إما إلى بدل وإما من غير بدل إما إلى بدل كالقيام يجلس والصيام يقضي يفطر ويقضي والتيم الوضوء بدله التيمم وقد يسقط عنه الحكم بالكامل يعني إذا عجز عنه هذا لأن هذه الشريعة مبنية على التيسير والاقتران الواجبات بالاستطاعة هذا أمر مقرر فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسع كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسه إلا وسع لا يكلف الله نفسه إلا ما ما جعل عليكم في الدين من حرج فاقتران الاستطاعة بالواجبات الشرعية هذا أمر متفق عليه في كل الواجبات الشرعية ولما ذكرنا حديث بني الإسلام على الخامسة الذي قبله قلنا لماذا خص الحج بالاستطاعة من دون غيره؟ قلنا وإن كان الكل مقرون بالاستطاعة لكن للتعب الخاص الذي بالحج ذكرت الاستطاعة وإلا جميع الأوامر الشرعية مقرونة بالاستطاعة لا واجب مع العجز فكذا يقول العلماء والفقهاء لا واجب مع العجز إذا عجز الإنسان عن شيء يسقط عنه إما إلى بدل كما ذكرنا وإما إلى العفو الكامل يسقط عن الإنسان ما عجز عنه وهذه أمثلته كثيرة أمثلة ترك الواجب أو سقوط الواجب عمن عن عجز عنه أو شق عليه أمثلته كثيرة في الوضوء والطهارة عموما وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي يعني حتى في الأبواب الأخرى كل ما يعجز عنه الإنسان يسقط عليه التكليف به لكن لو جينا للنهي وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالنهي لا يحتاج إلى النهي ترك أترك الكذب أترك الغيبة أترك شرب الخامر أترك لا يقال لا أستطيع الذي يجعل الترك صعب هو الهوى مش الواقع الذي يجعل التروك صعبة يجعل الإنسان صعب لأنه يترك التدخين الهوى تحكم الضعف يعني الداخل الذي عندك في شخصيتك في إيمانك في لكن مش في الواقع وأنه ترك بسيط بالعكس أكسه وفر لك وحزن لك وصحتك فهكذا بقيت الذنوب الذي يجعل فيها صعوبة في تركها ويجعل بعض الناس يقول لا أستطيع الهوى وليس يعني الحكم في ذاتها أو التطبيق الواقعي للحكم الشرعي لذلك لما ذكر الأوامر قرنها بالاستطاعة ولم يفعل ذلك في المناهي فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وفيه أن النبي عليه السلام حكمه أمره ونهيه واجب الامتخال أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر وفي المناهي أمر واجب وهذا مقرر والنبي عليه السلام يعني في نصوص الكتاب السنة تكاثرت الأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام واطلع إذا أطلقت تشمل طاعة الأوامر واطلع في النهي ترك النهي وجعل الله تبارك وتعالى طاعة الرسولي طاعة لله كما قال الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله سبحانه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وقال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنصوص كثير وهو يقول عليه السلام كما هنا إذا أمرتكم بشيء إلى آخر الكلام فكون كلامه عليه السلام واجب الطاعة هذا أمر يعني من معاني الشهادة الثاني هذا من معاني الشهادة الثاني شهادة أن محمد رسول الله وفيه الرد على من يهوى من شأن السنة فيه الرد على من يهوى من شأن السنة واسقاط الاحتجاج بالسنة زندقة اسقاط الاحتجاج بالسنة زندقة لأنها اسقاط للدين وإلا إذا أسقطنا السنة كيف نصلي كيف نعرف يعني هل في القرآن الصلاة الخمس بمواقيتها بعدد الركعات بماذا تقرأ في الركوع والسجود والقيام والتشهد يكون عمت وكل هذه التفاصيل لا تجدها في القرآن لما القرآن لما أنزل الأوامر في الصلاة والصوم أتبعها بقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر يعني يا محمد لتبين للناس ما نزل إليه فالله أنزل هذا القرآن وبعث معه هذا النبي يعلمهم الكتابة والحكمة والنبي عليه السلام أخبره ربه أنه سيكون في الناس من ينكر الاحتجاج بسنته فقال عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن أبي داوود يوشك ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله نبوة قرآن بس كل من السون حول هكذا يقول البعض حول هكذا Jäi pohjallekin kuin btsämpi. Jäi pohjallekin kuin btsämpi. Jäi كيف kuin kuin btsämpi. Jäi pohjallekin kuin btsämpi. Jäi يوشك رجل سبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال إن وما وجدنا فيه من حرام إن حرمناه نبقى القرآن نفسه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هذا قال عليه السلام ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا لا يحل لكم كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلى ما قال حرم ذوات الأنياب والمخالب مش في القرآن من السنة وحرمة الجمع بين الرجل عفوا للمرأة وعمتها وقالتها مش بالقراءة من, من السنة وعدد عدد شيء كثير جدا لذلك إنكار السنة زندقة إسقاط لكل هذا الدين بالكامل إنكار السنة زندقة وفيها إسقاط لكل هذا الدين فهنا يقول النبي عليه والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وجعل الأمور مغرورة بالاستطاعة، وقلنا هذا من سماحة الشريعة والله يقول فاتقوا الله ما استطاعتم، فإنما أهلك من كان قبله كثرة مسائلهم واختلا يسألون ثم اختارون عن الأنبياء الفرق بين الصحابة وبين غيرهم من أمم سابقة الصحابة أسئلتهم كلها الفائدة جاء رجل سلم فقال يا رسول أي العمل أفضل يا رسول الله أي الرقاب أفضل يا رسول الله أي ما الإسلام من الإيمان هكذا كانت الصحابة في أسئلتهم كلها نافعة تعالي الأسلس بن إسرائيل تعرفوا قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كثروا أسئلة يقول ابن عباس لو عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها لكانوا قد أدوا المطلوبة منهم لأن الله أمر من يذبحوا بقرة هم دخلوا في تفاصيل قال ابن عباس فشددوا فشدد الله وعليه جبال الموصفات صعبة في البقر، وهذا كان من داء بني إسرائيل. يسألون ثم يخالفون كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنه عن كفرة السؤال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنه الصحابة، حتى كان الصحابة يفرحون أن يأتي الأعرابي ويسأل. يأتي الرجل براني يعني ويدخل ويسأل، يفرحون يسمعون سؤال، ويسمعون فائدة، يسمعون خير. فنأه النبي صلى الله عليه وسلم عن كفرة المسائل. كانوا ينه كانوا ينهونه يعني عن المسائل التي لم تقع كما هو داء وينهون عن المسائل التي لا ثمرت فيها وينهون عن المسائل وهذه مصيبة بعض الناس يعني يسأل للثقافة فقط مش للعمل كثير من الناس أسئلته للثقافة فقط مش للعمل هذه بنية يعني بل السؤال ينبغي أن يكون للعمل للاستفادة فكانوا بني إسرائيل مع كثرة سؤالهم أيضا وهو في عير بحث يخالفون أنبياء يسألون ثم يخالفون لا يسألون ثم يوافقون لذلك ضجر منهم موسى عليه السلام ضجر منهم عيسى ضجر منهم الأنبياء من قبل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا كثيرين الخلاف من الأنبياء لا يوافقون الأنبياء وفي سورة البقرة وفي سورة المائدة الكثير الكثير من يعني مما جرى لموسى عليه السلام خاصة لذلك تكثر في القرآن ذكر موسى دون غياب. لأن في ذكر موسى عليه السلام تسلية لنبينا عليه السلام وقد أوذي مرة النبي عليه السلام فقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، والله أعلمه بما أوذي به موسى فكان صبوراً وكان عند الله وجيهاً عليه الصلاة والسلام فقال هنا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائرهم واختلافهم على أنبيائهم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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحاً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبى يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم حديث يرويه أبي فريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ووصفه سبحانه وتطيب هذا ثناء على الله وحمد وتنزيه وفي ضمنه التنزيه والتقديس مثل التسبيح تنزيهه عن النقائص التي لا تريق به وفيها ثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب لا يقبل إلا طيب من العقائد لا يقبل إلا طيب من الأعمال وهو مكان لوجهه خالص لا يقبل إلا طيباً من الأموال وهي الحلال وهذا الذي سأتي لأجله الحديث الحلال في النفقات لا يقبل إلا طيباً في كل باب بدء من العقائد والاعمال والأقوال والأشخاص فسبحانه الله يقبل إلا طيبات لذلك يفتي أهل العلم أن من عندهم مال خبيث لا يضعه في المسجد من عندهم مال خبيث قال أنا تايب إلى الله عندي مال من بيع المحرمات وين عدي نحطه في المسجد؟ قال لا لا يضعه في المسجد لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب هذا مال خبيث أنت تخلص منه عن طريق إبراء الذمة بأن تعطيه يعني يصرف في المصارف العامة للمسلمين أحسن ويصرف من مش من باب الصدقة لأن مش مالك هو يصدق به حتى لو تصدقت بنا الله لا يقبل هذا المال لأنه لا يقبل إلا طيب إنما يبرع ذم تتخلص منه تبرز ذمتك من هذا المال تعطيه لمن ينتفع به خصوصا في المصالح العامة لأن الله لا يقبل إلا طيبا لا يقبل المال الخبيث كما لا يقبل العقائد الخبيثة والتصرفات الخبيثة والبدع والمحدثات وكل ما خرج عن حد الطيب والطيب الموافق للشرع الطيب الموافق للشرع شرعه كله طيب وجاء بكل طيب والخروج عنه خروج عن حد الطيب فالبدع ليست طيب بدع العقائد أو بدع الأقوال والمخالفات الشرعية كلها خبث والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فكل ما خرج عن موافقة الشرع في العبادات والمعاملات كله خبيث كله خبيث قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الآن الكلام يتوجه سور النفقة أمر المؤمنين بشيء أمر به المرسلين بشيء نفس الشيء الذي أمر به المؤمنين أمر به المرسلين ويتعلق في التعامل بالطيب. فقال بالنسبه للمرسلين يا أيها الرسل كله من الطيبات وقال بالنسبه للمؤمنين كله من الطيبات. نفس الأمر الذي وجه للرسل وجه للمؤمنين وجه لهم جميعا التعامل بالطيب. الأكل من الطيب والإنفاق من الطيب. الأخذ بالطيب والطيب هو الحلال. الطيب هنا في باب الأكل والنفقة هو الحلال قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هذه الآية موجهة للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا توجيه للأمة عاما. هذا توجيه للأمة لأن التوجيه للأنبياء أو للنبيين توجيه لجميع الأمة ما لم تظهر الخصوصية. ما لم تظهر الخصوصية للنبي آلاء سلم وإلا فنحن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر به نحن مأمرون به حتى تظهر الخصوصية. وهذا معنى إسوأ قد كانت لكم إسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة فهذا معنى إسوأ فإذا أمر بشيء أو وجه إلى شيء فنحن مأمرون به ما لم تظهر الخصوصية له في ذلك والمقصود من ذكر الآيتين بيان أن المؤمنين والمرسلين كلاهما أمر بنفس الشيء أمر بالأكل من الطيبات فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا هذا تحر الحلال وقال للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فكلاهما أمر بالأكل من الطيبات وبالتالي في ضمنه الأمر بالإنفاق من الطيب والتحري للطيب والعبد كما ذكرنا من قبل مسؤول يوم القيامة عن مأكله ومشربه وعن نفقته عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهذه فيه شدة عناية بالحلال لما يصل الأمر أن يلفت النبي سلم الانتباه إلى أن المؤمنين أمروا بنفس الأمر الذي أمر به المرسلين هذا دليل على شدة العناية بهذا الباب بباب الأكل الحلال والشناب الحرام وأن الله لا يقبله الحرام لأنه طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا وقوله لا يقبل إلا طيبا دليل على النفقة ثم ذكر الأكل فمعنى المجموع الكلام كلوا طيبا وأنفقوا طيبا لأن الله لا يقبل إلا طيبا وهذا فيه توجيه يعني وتحذير من التعامل بالحرام والانكباب على الحرام واللهث وراء الدنيا حتى درجة الوقوع في الحرام فالحرام خبيث والخبيث فيركمه جميعا فيجعله في جهنم نسأل الله العافية والسلام وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به فالخبيث والحلال شأنه خطير والعبد يستهويه الشيطان فيجره إلى ويعجله ويجره إلى الحرام ويجعله يستعجل في اقتناص ماله ويترك الصبر ويجزع ولا أحد يتوجه إلى الحرام إلا من جزع لا أحد يتوجه إلى الحرام إلا من جزع من جزع وفقد الصبر على قلة الدنيا يمد يده إلى الحرام ثم إن مد يده إلى الحرام بتوية بهذا البلاء وصار من غير داعي يمد يده من الحرام حتى يألف الحرام نعوذ بالله من هذه الحال أن يألف الإنسان الحرام ويستسهل الحرام وبعض الناس إذا ذكر بالحرام قال عارث حرام ونبيه يحصل هذه مرحلة سيئة جدا نسأل الله العافية والسلام ثم بين أثر الحرام أنه يقطع الصلة بين العبد وبين رب الحرام يقطع الصلة بين العبد وبين ربي حتى لا يستجاب له في أضيق الأحوال وأشده ونظر إلى هذا التمثيل قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر ثم ذكر الرجل يضيل السفر أشعث أغبر تأمل في حال هذا الرجل رجل مسافر منقطع عن الدنيا في حال قلة في حال افتقار ثم هو أشعث الأشعث مشتت يعني شعره يعني مشتشت تعرفوا الإنسان إذا سافر تبهدل شعره وملابسه كما ذكرنا في حديث جبريل دخل علينا رجل ذكرنا أن هذه المواصفات التي ذكرها من شدة بياضي الثياب وشدة سواد شعري مع كوني غريب لفتت لنظار لأن المفترض أن المسافر متبهدد ثيابة وشعره لكن هنا ماذا ذكر؟ ذكر هذه الحال التي حال افتقار حال قلة وحال تعب يطيل السفر أشعث أغبر هذه حاله ثم أخذ بأسباب الإجابة يمد يديه للسماء يا رب يا رب إلحه أخذ بأسباب الإجابة من رفع اليدين ورفع اليدين من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة وإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده ما خاويتين صفرا وهذا كان هديه عليه السلام والسلام إذا دع الله يرفع يديه للسماء عليه الصلاة والسلام فهذا سبب الأسباب الإجابة مع كونه في حال تعبه طويل السفر وأشعث وأكبر أخذ بأسباب الإجابة منها رفع اليدين ومنها إلحاح لكن ثم تمانع مع توفر هذه الظروف والشروط والمواصفات وأخذه بالأسباب من رفع اليدين والإلحاح على الله لكن ثم تمانع قال ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام وغذية بالحرام غارق في الحرام نسأل الله العافية غارق في الحرام الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام ومصروف كله في الحرام نعوذ بالله من هذه الحالة فبذلك قطعت الصلة بينه وبين الله قطعت الصلة بينه وبين الإجابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأنا يستجاب لذلك أو قال فأنا يستجاب له كما في بعض الألفاظ كيف أنا يعني كيف يستجاب هذا إنكار أو استنكار هذا لا يستجاب له مع كونه في هذه الحالة التعبة مع كوني أخذ بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له لأنه سد على نفسه طرق الإجابة سد على نفسه طرق الإجابة بتساهله في أخذ الحرام مطعمه ومشربه ومنبسه وغذية من الحرام فسد على نفسه باب الإجابة نسأل الله العافية والسلام هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ونقف عنده الحديث العاشر قد نكمل 12 المطلوبات ربما نزيد عليها إن شاء الله تعالى نسأل الله العظيم أن يعيننا على شكره وذكره واصل عبادته ونتفي بهذا القدر صل الله وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك